ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عنا قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم ومن أضل من من بلى لا لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم وهم عن دعائهم غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ سَكَانٌ لَّهُمْ أَعْدَاءٌ أَمْ وَكَانُوا بِعَدَاتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَادَا قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به سهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارايتم ان كان وكفرتم به وشهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكم قديم ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب صدقوا اللسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا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 وقصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكم أتعداني أن أخرج وقد وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ ويلك امن وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًا ان وَعْدَ الله حق فيقول من هذا الا اذا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم, إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم اغربوا الذين كفروا على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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا بِهِ يدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّا في فِي مَا كُنَّا مَكَّنَّاكُمْ فيه وجعلنا لهم وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكوهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَّا عَقَوْا وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما, مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ويجركم يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ, ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 وَلَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ نَبِيَّ قَادِرٍ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ نَبِيَّ قَادِرٍ عَلَيْهِ أَيُّهِي الْمَوْتَى بلاء انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون